ولقد اتصل صلى الله عليه واله وسلم من محاسن الاخلاق بما تضيك عن كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه واله وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولهم الى مكارم الاخلاق سبقا واوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رءوفا لا يكون ولا يفعل مَعْرُوفًا معروفا له الخلق السهل واللفظ عَلَى على المعنى الجزل اذا دعاه المسكين أجابه اجابه معجله وهو الأب الشفيك الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلافه الهيبة التي ترتعد منها فرائص الأطياء من البرية ومن نصر ذيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع صفات الجمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف عصوصية فما من خلق في البنية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه اوصاف عز قد تعالى مجدها افضت على نجم الصحابي بعلانه وقد انبسط القلم في تطوير ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أقرم الله به هذا العبد المقرب من التجريم والتعظيم والخلق العظيم فحصن مني أن أمسك عهنة الأقمام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك الله وبركاته السلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله وبركاته السلام, الله وبركاته. السلام الله وبركاته وبذلك يحسن الخدم كما يحسن الضغائن. فعليه افضل الصلاه والتسليم اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله